بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير حل حرم ان الله يحكم ما وَلِلَّذِينَ وَلَّى القَلَاءَ إِذَا عَلَأَ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا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 117. ومهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أَكَلَ أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك 117. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشرون 118. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضرم وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارب مكلبين تعلمونهن من مجرد وَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ وَإِرَامًا سَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ 109. وإنفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 110. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وانسحوا بروسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن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 واذكروا نعمة الله عليكم ونفاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعناه واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها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 وَعَزَرْتُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا يُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ فَوَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِي مِنْفَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَانُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا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 كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضواله سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا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 السماواتِ وَالأُرضِ وَماَا بَنَهُ ماَا يَخْنُقُمَا يَشَاء واللهَّ عَ كلُِ شيءَئ قَنديد وَقَاتِ يَهودُ وََّ صَار نَحْنُ أَبناد 119. وعشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه يا اِنَّ أل الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا فَتَرَةَ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ والله على كل شيء قدير واذ طالم سان قوم يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا نعمه حَدَمَ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُولُ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ لها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوتون قالوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا 124. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين 125. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين وَأَتْلُ عَلَيْكُمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذ قَالُوا قربا لِآدَمَ هَلْ نُقَبِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قَتَلُ لَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ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 وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسدين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا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 جَنَسِيرا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا, أن يقتلوا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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز الحكيم فمن تابا بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور Alam ta'lam wal ard yu'adhibu man yasha'u kulli من الذين قالوا آمنا بأفوائهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون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 لهم في الاخره عذاب عظيم سمعونا للكذب وكانوا للسوء فان جاءوا فاحكموا بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُوا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَى بَنِيُّون والأحبار وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَخْشَوْنَ النَّاسَ وَيَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ إِنَّ النَّفْسَ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكوا بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون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 وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 مِنكُمْ شِرْعَاتٌ وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُوا بَيْنَهُ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنْ وَبِعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَفِي رَمٍ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ يُصْبِحُ عَلَى مَا أَسْرَفُوا فِي أَنفُسِهِم نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَعْقُسُمُ بِاللَّهِ جُنْدَ إِيمَانِهِمْ مِن نَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِقَتْ آمَانُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أيها سوف ياتي الله بقوم يحبهم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا فَ الله يُتيمَ ش واللهَّ وَاسعَنم إِ ماَا وَنكُ الله وَصُولُ والَّذينَ آمَنَّذينَ قمون الصَّلا والَّذينَ آمن النَّذينَ قمون الصَّلَةَ وَيؤتُونَ الزَّكةَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخْذُوا دِينَكُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ غُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا 126. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عنه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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمْ رُبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَن طَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلْ أَيْدِيكُمْ وَلَا سوف تنتني وفق كيف يشاء ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك قغيا و كفرا بينهم العداوه والبغض أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُنَاسٌ 124. وكثير منهم ساء ما يعملون 125. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت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 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا الصَّابِرُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا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 وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله وحده ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما هم فاعلون وما للظالمين من انصار لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عما دافر منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله الغفور الرحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل رسل وامه صديقا كان ياكل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 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمٍ ذَلِكَ بِمَا 116. لبئس ما كانوا يفعلون 117. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 118. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 119. وفي العذاب هم خالدون 110. ولو كانوا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءٌ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ عَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّهِمْ هُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا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 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَقَمْ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللوه في أيمانكم وَك أخ donك بم ق فَكََّّارتُهُ إِ الطام عَ شََة مَسكين فَكََّّارتُهُ إقامُ عَ شَرنتِ مَن سكينَ مِنْ أَو سَطماتُ طَعمونَ ْكُمْ أَكِ سوَةُ أَ تَتحرير رَرقَبًا فَمَلَم يَجدِ فصيام ثلاثة أيام ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ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 118. فهل أنتم منتهون 119. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 110. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا 118. وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا, إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 119. يا أيها الذين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 119. قتله منكم متعمدا 110. فجزاء مثل ما قتل من النعم 111. يحكم به ذواعد منكم هديا بالغ الكعبة 112. أو كفارة طعام مساكين 113. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز دون تقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما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 لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبل قام بينكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيلا ولا وصيله ولا حام ولاكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون 124. قِيلَ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 125. يا أيها الذين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 اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربه في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسون من بعد السلام فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمُ, ولا نكتم شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوه وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَا تَعَلَّامُ الْغُيُوبَ إِذْ قَالَ اللَّهُ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 فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فَقَال الَّذِينَ كَفَرُوا منهم مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ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 فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي